الحب ذا الذي تمات رواه عاطيش مع انا من يا خلطون المر فارق وتطليشه والقلب سالي ومن هم الهوى خالي